فَأَمَّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا لَّشَدِيدٍ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نترا وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنفروا لله الالهه اليكم ذكرا رسولا يตน عليكم ايات الله رسولا يตน عليكم آيات الله مبينا ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يقم بالله ويعمل صالحا ومن يقم بالله ويعمل صالحا يدخل الجنه ومن يقم بالله ويعمل صالحا يدخل الجنه تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات فَالْأَرْضُ مِثْلُهُمْ يَأْتِي النَّزَلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ لِتَعْلَمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَأْتِي النَّزَلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ لِتَعْلَمُوا, لتعلموا أن الله على كل شيء وَأَنَّ الله قد احاط بكل شيء علما وان الله قد احاط بكل شيء علما